الآية الحاديه عشر بعد المئه يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون واذكر ايها الرسول طبعا هذا الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح لان يكون مخاطما بهذا الخطاب وكل مؤمن كل مؤمن مطالب أن يقوم بأمر الدعوة إلى الله. إذن واذكر يوم يأتي كل إنسان يحاج عن نفسه ولا يحاج عن غيرها لعظم الموقف. وتوفى كل نفس جزاء ما عملت من خير وشر. وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا بالزيادة سيئاتهم إذن هم لا يظلمون ولا يهضمون الآية ثانية عشر بعد المئة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 ولم يشكروه، فجازاهم الله بالجوع والخوف الشديد الظاهر على أجسامهم فزعا وهزالا حتى صار كل لباس لهم بسبب ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب نقف هنا عند قوله رغدا بمعنى واسعا طيبا كثيرا وأصل رغد يدل على أطيب العيش رزقنا الله تعالى وإياكم أطيب العيش في الدنيا والآخرة وقف عند هذا المثل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة أي وجعل الله قرية يعيش أهلها في أمن وقت منان واستقراء مثلا لكل من انعم الله عليهم فابطرتهم النعمه وكفروا وتولوا فاحل الله بهم نقمه كما قال تعالى عن مكه اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم ربنا قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أي يأتي أهل تلك القرية أقواتهم ومعايشهم بوفرة وهناء وسهولة من كل ناحية وربنا قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا فكفرت بأنعم الله أي جحد أهل تلك القرية بما أنعم الله عليهم فلم يشكر الله على تلك النعم وربنا قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أي فأذاق الله أهل تلك القرية الجوع والخوف الذي بان أثره عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال مما ظهر على أبدانهم وذلك بعد أن كانوا في رغد من العيش والأم بسبب ما كانوا يصنعون من الكفر وجحود النعم والتكذيب بالحق وارتكاب المعاصي والدارت هذه الأنثال يتفهمها المؤمن حتى يعي الآيات ويطبق ما فيها الآية الثالثة في عشرة بعد المئة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 فنزل بهم عذاب الله بالجوع والخوف وهم ظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك حيث أشركوا بالله وكذبوا رسوله الآية الرابع عشر بعد المئة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 بالاقرار بهذه النعم لله وصرفها في مرضاته ان كنتم تعبدونه وحدهم ولا تشركون به اذن على الانسان ان يعبد الله حق العباده وأن يؤدي شكر النعم وأن يضعها في المحل في المحل الذي يريده الله تعالى خامس عشر بعد المئة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 مما يذكر والدم المسفوح والخنزير لجميع أجزائه وما ذبحه ذابح قربانا لغير الله وهذا التحريم إنما هو في حالة الاختيار فمن ألجأته الضرورة إلى اكل المذكورات فاكل منها غير راغب في المحرم لذاته ولا متجاوز لحد الحاجة فلا إثم عليه. فإن الله غفور يغفر له ما أكل رحيم به حين اباح ذلك عند الضر. وهذا من رحمه الله ولكن بشرطه الذي شرطه الله تعالى وأن لا يتجاوز الإنسان الحد الآية الثالثة عشر بعد المئة.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 الآية السابعة عشر بعد المئة متاع قليل ولهم عذاب أليم لهم متاع قليل حقير باتباعهم اهواءهم في الدنيا ولهم يوم القيامة عذاب موجب طبعا هنا يعني لهم متاع قليل أي للمفترين على الله الكذب متاع قليل في الدنيا ولهم في الاخره عذاب اليم مهجع الايه الثامنه عشره بعد المئه وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وعلى اليهود خاصه حرمنا ما قصصناه عليك كما في الآية الثالثة والأربعين بعد المئة من سورة الانعام وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين ارتكبوا أسباب العقاب فجزيناهم ببغيهم فحضبنا عليهم ذلك عقوبة لهم إذن هذه الذنوب مهلكات من فوائد الآيات الجزاء من جنس العمل فإن أهل القرية لما بطروا النعمة بدلوا بنقيلها وهو محقها وسلبها ووقعوا في شدة الجوع بعد الشبع، وفي الخوف والهرأ بعد الأمن والإطمئنان وفي قلة موارد العيش بعد الكفاية وجوب الإيمان بالله وبالرسل وعبادة الله وحده وجوب الإيمان بالله والرسل وعبادة الله وحده وشكره على نعمه وآلائه الكثير وأن العذاب الالهي لاحق بكل من كفر بالله وعصاه وجحد نعمة الله عليه الله تعالى لم يحرم علينا إلا الخبائث تفضل منه وصيانة عن كل مستقبل إذا جاء الشرع برعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.